واشهد ان سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله نبي الاميين ورسول رب العالمين صلى الله عليه وعلى اله وأصحابه وعلى سائر من اقتفى اثره واتبع منهجهم باحسان الى يوم الدين اما بعد عباد الله فاوصيكم ونفسي بتقوى الله جل وعلا سرا وجهارا وخشيته تبارك وتعالى غيبا وشهاده ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وَإِيَّاكُمْ أَنِ اتَّقُوا الله عباد الله نعت الله هذه الأمة أمة محمد صلى الله عليه وسلم في كتابه الكريم بقوله وكذلك جعلناكم أمة وسطة أي أمة عدلا خيارا والمؤمن عظيم المعتقد في صحة الدين الذي يتقرب إلى الله جل وعلا به، فالمؤمنون جميعا يعلمون أن الله لا يقبل دينا غير دين الإسلام. قال الله جل وعلا ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. لكن المرء إذا ازداد تدبرا في هذا الدين ووسطيته وما عليه الناس قديما وحديثا إزداد علماً ويقيناً أنه دين رب العالمين جل جلاله الذي ارتضاه لنفسه تبارك وتعالى وابتغاه لعباده وتعبدهم به سبحانه جل شعله أيها المؤمنون أنبياء الله صفوه من الخلق جعلهم الله جل وعلا رسلا بينه وبين عباده اختلف الناس فيهم فلم يلقى أنبياء الله من اليهود إلا الرد والقتل لم يلق انبياء الله من أكثر اليهود الا الرد والقتل ووجدوا من اتباع عيسى من النصارى وجد انبياء الله منهم الغلو ممثلا ذلك في شخص عيسى بن مريم حتى نسبوا الولد الى الله تعالى الله عما يقول الظالمون علوا كبيرا وجاء القرآن فقبح عظيم الفعلين شنع الله على ما صنعه اليهود بانبيائهم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 ونصحوا له في برياته فاتباعهم هدي ومحبتهم دين والإيمان بهم جملة ركن عظيم من أركان الإيمان كما في حديث جبريل قال الله جل وعلا عن الرعيل الأول والجيل الامثل آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا وفرانك ربنا وإليك المصير أيها المؤمنون وكما أن القرآن جاء بالوسطية في هذا جاء القرآن بالوسطية في بناء الدول وقيام الحضارة فالعرب في جاهليتهم كانوا لا يحتكمون إلى أحد يغلب عليهم الهوى والتعصب سمى الله أيامهم أيام جاهلية يحتكمون فيها إلى أهوائهم وإلى قوتهم وغلبتهم كثر فيهم النهب والقتل والسلب يقول قائلهم وأحيانا على بكر أخينا إذا لم نجد إلا أخانا وكان من الحضارات القريبة منهم حضارة كسروية تقوم على تأليه الفرد كما هو موجود عند فرعون ما أريكم إلا ما أرى وما هو موجود عند النمرود انا احي واميت وما هو موجود عند كسرى في الفرس وقيصر في الروم ثم جاءت الحضاره المعاصره الغربيه بان اخذت الطغيان من الفرد واعطت مفاتيحه ومقاليده للمجتمع فجعلت المجتمع يحكم نفسه بنفسه فما قاله اغلب الناس ولو كان شاذا طبعا وشرعا إذا صوت الناس عليه وقبلوا به أصبح لزاما على الناس أن يقره يحفظه الجيش وتقوم عليه الشرط ويحرسه القانون ولو كان ذلك مخالفا لشرع الله فأخذ الطغيان من الفرد في الحضارة القديمة وأعطى الطغيان للجماعة في الحضارة المعاصره أما دين الله فلا ينظر إلى الحاكم المسلم إلا أنه رجل يسوس الرعيه بشرع الله جل وعلا فلا سلطان مطلق إلا سلطان الرب تبارك وتعالى فنبينا صلى الله عليه وسلم وهو اعظم البشر على الاطلاق لم يكن له ليحكم الا بما أراه الله من الحق الذي نزله الله جل وعلا عليه في كتابه وجعل الله جل وعلا لولي الأمر المسلم بيعه في الاعناق وسمعا وطاعه في المعروف وأمر الأمة كلها بالاتحاد والاجتماع والبعد عن الشقاق وسيء الأخلاق وما يدعو إلى الفرقة وينجم عنه الشتات ومن نعم الله علينا أننا في بلاد لولي أمرها بيعة في الأعناق وموادة في القلوب وسمع وطاعة بالمعروف هذه المدنية الحقيقية التي جاء بها الشرع جاء بها محمد صلى الله عليه وسلم الربي وكما عني الإسلام بهذا عني الإسلام بخاصة المسلم في أهله قال الله جل وعلا عن اوليائه المتقين في وصفهم والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما حسنة بين سيئتين فالمؤمن يعلم أنه مؤتمن على ما لله الذي آتاه فليقع منه الاقتار والبخل والشح لأن ذلك سوء ظن برب العالمين جل جلاله ولا يقع منه التبذير والإسراف والمكابرة والخيلاء لأن ذلك والعياذ بالله مدعاه للكبر الذي نهى عنه الشرع بل من قرائنه ودلائله خاصة إذا صاحب ذلك فقيرا يمنع أو يتيما يدفع كان أعظم جرما وأشد شناعه فإن كان ذلك في باب الموائد وعظم ما فيها وكثر حتى غلب على الظن أنه للمفاخرة والخيلاء وصاحب ذلك مطعوم أو مشروب حرمه الله ازداد الأمر إثما فإن كان على رأسه الاغاني والمعازف وما حرم الله من نظائرها كان ذلك من مجلبات سخط الرب تبارك وتعالى والمؤمن عليه أن يدرك أن الله جل وعلا وحده خير الرازقين فليتق الله جل وعلا إن انعم الله عليه في أن يستعمل نعمة الله جل وعلا فيما يرضيه وان كان ممن لم يكتب الله لهم ان يبسط لهم الله الرزق فليعلم ان ذلك لخير اراده الله به علمه من علمه وجهله من جهله فخيره الله لعبده خير من خيره المرء لنفسه والمؤمن بين سراء وضراء والسراء مطيتها الشكر والضراء مطيتها الصبر التوكل ايها المؤمنون من اعظم اعمال القلوب والناس فيه قديما وحديثاً على ضربين قوم ينظرون إلى المادة المحسوسة لا يعنون إلا بالأسباب ويغفلون أن الأمور كلها تدبر في الملكوت الأعلى فما قام سببه غلب على ظنهم أنه سيقع وما لم يقم له سبب لم يقع على ظنهم أنه سيقع ونفضوا أيديهم من التعلق بكمال وجلال الواحد الاحد وآخرون غلوا في هذا الباب غلوا مجانبة، فاهملوا الاسباب كلها ولم يكن لهم قدوه يتاسون بها يقول بعضهم جنون منك ان تسعى لرزق ويرزق في غياه به الجنين ونسوا أن النبي صلى الله عليه وسلم وهو امام المتوكلين حفر الخندق يوم الأحزاب وظهر في درعين في يوم احدى من قبل على ما كان عليه صلى الله عليه وسلم من عظيم التوكل على ربه لكن الأسباب إذا انقطعت والابواب إذا سدت فانه حري بالمؤمن ولو من غير سبب أن يحسن الظن والتعلق بالواحد الأحد وكفى بالله وكيلا فإن الله قادر على أن يقدم من يشاء بفضله ويؤخر من يشاء بعدله فربنا لا يسأله مخلوق عن علة فعله ولا يعترض عليه ذو عقل بعقله أيها المؤمنون الخوف والرجاء جناح طائر للمؤمن والوسطية فيهما أن ينظر الإنسان إلى حال نفسه فإن راى في نفسه عملا صالحا قدمه فليغلب جانب الخوف فإنه لا يدري قبل منه هذا العمل أو لم يقبل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 بل ليس لنا إلا الله إن أذنبنا ليس لنا إلا الله يغفر لنا ذنوبنا وإن عملنا صارحة ليس لنا إلا الله يثيبنا على ما قدمنا فإذا حانت ساعة الأجل وشعر المرء بدنو الموت فليغلب حينها حسن الظن بربه تبارك وتعالى كما أوصى رسولنا صلى الله عليه وسلم عباد الله هذه بعض من امور وسطيه دل عليها الشرع وليس المقام مقام تفصيل لكن من رزق عقلا وانصافا وعلما وهدايه قاس الاشباه على النظائر والحق الاول بالاخر وحسبك من القلاده ما احاط بالعنق بلغني الله واياكم من القول والعمل انفعه وجعلني الله واياكم ممن يستمع القول فيتبع احسنه أقول قولي هذا واستغفر الله العظيم الجليل لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم الحمد لله الذي خلق خلقه اطوارا وصرفهم كيفما شاء عزتا واقتدارا واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله عباد الله وإن مما خلقه الله جل وعلا وجعله اطوارا في بني آدم وانه جل وعلا كتب عليهم قبل لقائه ساعه ضعف يؤمن فيها الفاجر ويبصر فيها الكافر ويعاين فيها المرء الموت والموت اذل الله به جبروت الاكاسره واذل به عنفوان القياصرة كتبه الله جل وعلا على كل نفس قال جل ثناؤه وتباركت أسماؤه كل نفس ذائقة الموت بل كتبه على سيد خلقه وأشرف رسله إنك ميت وإنهم ميتون وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل وهذا النبي الخاتم يسر الله القرآن على لسانه قال الله جل وعلا فإنما يسرناه بلسانك لتبشر به المتقين وتنذر به قوما اللد ومع علو فصاحته وجميل بلاغته صلوات الله وسلامه عليه عجز في يوم مرض وفاته وهو ينظر إلى السواك وهو سيد الفصاحة وإمام البلغاء أن ينطق بكلمة اعطوني السواك فلم يقدر إلا أن ينظر إلى السواك ويحدق النظر فيه لتفهم أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها مراده فتأخذ السواك فتقضمه وتطيبه ثم تعطيه إياه صلوات الله وسلامه عليه قبل ذلك كان يضع يده في ركوة فيها ماء ويقول لا إله إلا الله اللهم إن للموت سكرات فاعني على سكرات الموت هذه اللحظات لا مفر منها ولا محيد عنها قد تكون ساعات قد تكون دقائق قد تكون لحظة لا يعلمها من حولك قال الله جل وعلا حتى إذا جاء أحدهم الموت قال رب ارجعون وقال جل وعلا قبل ذلك فلولا إذا بلغت الحلقوم أي الروح وأنتم أي من حول الميت حينئذ تنظرون أي إلى الميت ونحن أقرب إليه أي ملائكة الرحمن أقرب إليه أي أقرب إلى الميت ونحن أقرب إليه منكم على أنكم تلامسونه لكنكم لا ترون الملائكة ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون أي لا تبصرون الملائكة وهي تنزع الروح فلولا إن كنتم غير مدينين أي تزعمون أنه لا عودة ولا بعث ولا نشور ولا حساب فلولا إن كنتم غير مدينين ترجعونها أي أعيد الروح التي قبضناها إن كنتم صادقين وأنه لهم ذلك وقد كتب الله الا يجعل ذلك بيد أحد منهم هذه اللحظات يمر فيها على الإنسان كل ما مضى من ايامه عندها عياذا بالله يتمنى الفاجر يتمنى الفاسق يتمنى الكافر أن يعود قال الله في المؤمنون حتى إذا جاء احدهم الموت في المؤمنون أي في سورة المؤمنون حتى إذا جاء احدهم الموت قال رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت قال الله كلا إنها كلمة هو قائلها مجرد كلمة ثم قال الله ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون فبعضنا ينعم جعلنا الله جميعا من أهل ذلك والآخرون يعذبون أعاذن الله وإياكم من ذلك وآخرون يعذبون أعاذن الله وإياكم من ذلك ثم يكون البعث والنشور والمقصود أيها المؤمنون من هذه العظة أن ينظر الإنسان في صنيعه وأعماله وأقواله ويتق الله جل وعلا فيها إن المؤمن إذا حسنت سريرته وسلمت نيته وصدق توجهه إلى الله جل وعلا فإن الله جل وعلا كريم لا يهلك عليه إلا هالك فمن رزق سريرة صالحة وحسن توجه إلى الله وكان أعظم ما أهمه في الدنيا وفادته على ربه أحسن الله جل وعلا وفادته عليه إن القدوم على الله إن القدوم على الله لحظات يختم بها للمرء وينتقل فيها من حال إلى حال فنعم العبد عبد أحسن الله جل وعلا وفادته عليه وختم له بخير قال صلى الله عليه وسلم من كان اخر كلامه من الدنيا لا إله إلا الله دخل الجنة اللهم املأ قلوبنا محبة لك وتعلقا بك وحسن ظن بك يا رب العالمين اللهم لا تكن إلى أنفسنا طرفه عين ولا أقل من ذلك اللهم كن إلى رحمتك وعفوك وإحسانك وبرد عفوك هذا ذا الجلال والإكرام ألا وصلوا وسلموا على خير من ختم له بخير الزهري أم من الهاشمي أباً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 وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وارض اللهم عن أصحاب نبيك أجمعين وخص اللهم منهم الأربعة الراشدين وارحمنا اللهم معهم بمنك وكرمك يا أرحم الراحمين اللهم اغفر لنا في جمعتنا هذه أجمعين اللهم انا نسألك حسن الوفاده عليك اللهم انا نسألك حسن الوفاده عليك اللهم إنا نسألك حسن الوفادة عليك اللهم وفق ولي أمرنا بتوفيقك وأيد بتأييدك اللهم وفقه لهداك واجعل عمله في رضاك اللهم اغفر لنا وليخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف الرحيم عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربة وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي عيدكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم الجليل يذكركم واشكره على أني يزيدكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون بريق المواهب قل المواهب